يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها فهو الرحيم الغفور فقال الذين كفروا لا تأسين الساعة قل بلام ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذين إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد